مغافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعلقين أغلاما فهي إلى الأذقان فهم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 من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءها الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنين فكذبوهما فعززنا بِثَالِثٍ فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء إن أنتم, إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 دونه آلهة ان يريد للرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملت سؤيدهم أفلا يشكرون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 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا علما معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقتم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين امنوا ان اطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون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 أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 هذه جهنم التي كنتم توعدون تسلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا, فما استطاعوا مضيا ولا يربعون ومن نعمرون يُهَنُّونَكَ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وقرآن مُبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ لا خلقنا لهم مما عملت أيدينا العام فهم لها مال يكون لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وما شرب يشكرون واتخذوا الله آلهت لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند نحذرون فلا يحزن كقولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أو لم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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون